احمد الله طبالك تعالى حمداً سفيراً طايباً نباركاً فيه وصلاة الوصلاة التامري جائنين على الصادق الأمين محمد وخاتل المجنين ويارد الصحيح الجماعين قمنا لعب اننا في هذه الليلة المباركة ليلة اليوم السارع من شهر ريج المعظم يا اهلنا ويا طلابنا الكرام من اجل خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم اساتذه 10 من شهر يوليو يعانكم وتحياتكم لكم من ميلاد عيسى عبد الله ورسوله نحن في هذه الليله على موعد مع الحلقه من لتفسير Quran العظيم الربع الثالث من صورة آل عمران الذي تكون مع أختها البطرة الزهرى يلي الشقيعين المحاجين عن صاحبنا يوم الفيام كما وعدنا مع الربع ثالث كما قلنا ربع إن الله اشتفى آدم ونوحا وهال إبراهيم وهال عمران على العالمين وسبق لنا البارك الماضي في سورة آل عمران وفي ربعكم او نبئكم بخير من ذلكم اننا تسلمنا عن شاء الله عز وجل يا قول العلم يا الملائكة لوح جانية الله سبحانه وتعالى بقوله تعالى شاء الله انه لا اله الله ان ولا ايته وهو العلم رائم بالفسر الله عليه وسلم كان اذا قرأ ابيه الاية يقول وانا على ذلك والشاهدين او انا اشهد يا رب العالمين وقد ورد ان الاسنان كلها حينما نزلت ابيه الاية خرط على وجهها تاذبة لعظمة من خلفها فالعيب ليس على الأسلام ولكن على الحقول اللي الشرية التي اتخذتها قالها كان من جون الله أما الأحجار فما جندها فالنها أحجار تسبح بحمد العجيز الغسار عني شيء إلا يسبح بحمد والجبال وفي الأحجار من جملة ما يسبح بحمد الله ألم ترى أن الله يسجل لأيك منتو الصماوات والشمس والخنر والنجون والجبال والسجر والجواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذب ومن يغل الله الغماله منك قالوا يقول قاملت الثانية انه لما نزل قوله فهلا ايضا فيما ثبت عند سجنة الله هم مالك الملك فوق في الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء فقال صلى الله عليه وسلم فيما يغيب عن ربي عز يجل اما الله قال انا الملك ملك الملوس ومالك الملك قلوب الملوس, الملوس اليدي زئين عبادي اطاعوني حولت قلوب ملوسهم عليهم رحمة وانهم عطاوني حولت قلوب ملوسهم عليهم نتنى فلا تشغالوا انفسكم بسبب الملوس ولكن قطيعوني سلين قلوبهم عليكم هذا حديث كنسي صح ورودك فرواه الأعمة السفقات في, في كتبهم بالكلب المفتحل في النبي صلى الله عليه وعلى آبه وضيئة ففي قوله تعالى في آئة الربع الماضي وإن كنتم تحبون الله تفضلعوني فجعل علامة حبة الله اتياع النبي صلى الله عليه وسلم يبتأس فيك ولا ابتداء مني هنا كان عليه الصلاة والسلام يقول من أطى عني ففت الله ومن عطاني ففج عطى الله وكل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قال ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عطاني ففج أبى أي أن من يعطي المريض ففأناه فعلا التهدى وتمرد على ذحون الجنة لأنه ما دام صبع ذحون الجنة وهي طاعة الله عز وجل فإن ترسع أبيه المعصية فإن ترسع أبيه الطاعة هو إعلان بعدم قبول الجنة والتعداد بدخول النار نسأل الله عز وجل أن يحيانا نؤمنين وأن يرزقنا الطاعة فيه المنمين صلى الله عليه وسلم عنا ربعنا الجديد الثالث من آل عمران إن الله استطفى آل زنى ونوحاً وآل إبراهين وآل عمران على العالمين يرية بعضها من بعض والله فمعناً إن هنا نكون في التعليق على هذا الربع الكريم نستعيبون بالله فمستفقين للجل وحي ما يليه. السبب في نزول الآية الأولى من الربع إن الله صفى آدم وروحا وهال إبراهيم وآل إمران على العالمين إيه ملتف ذكر آدم هنا وروح وقال إبراهيم وآل إمران وقال إن الرب المذكر فكر آدم بشخصه اسمه وهو اخر بشخصه اسمه إنهم يجي عمز إمران وإبراهيم جادهم بالآل يا الزرهين إن الله اصطفى آدم ونوح ما يشعل آدم ونوح آدم ونوح المجي عمد إبراهيم وإمرام قال آل إبراهيم عمران على العالمين فقال هناك أهم الحكمة أولاً لذكر هذه الأسماء الكريمة وقال بين آدم ونوح مشفقنا وإبراهيم وإمرام بعلمنا قال جواب أن الله عز وظل ذكر هذه الأسماء بالذات لأن هذا هو أول البشر أول البشرين وبعدين آل عمران ليخدوا ال إسرائيل كلهم لحد آخرهم اللي هو عيسى عليه السلامة إبراهيم شيخ المرسلين وأبو الأنبياء اللي في الوطن اللي منذ رياته من العرب العرب من نشر إسماعيه ابنه واليعود من نشر فقده الان قال يا هذا ادي ادم اهل قال امان في, في الاخر ان هم اخرهم عيسى قبل ابنها محمد لكن وقت قال ابراهيم ان ندلهم في خلقك ان الله عليه تكلم ان لم تاتوا من رايه اريد السنه يريد عليه الاسماء اولا قال في الجزء الماضي اولا بيكم ان الله عز وجل قرر قول الله عز الدين عند الله الإسلام أي أن دين الله من بجائف التشريف كلان آياتها هو إسلام إسلام الوجه والقلب لله التثمين المطلق والإضعام والخضوع لأوامل الله عز وزيلا خضوعاً بالقلب لاعتقاد وخضوعاً بالمكان إثباراً وخضوعاً بالهدن عملاً وأداء هذا هو دين الله لا يختلف في اي ماليه ادم جاء بالاسلام شي جاء بالاسلام جهوز جاء بالاسلام ويحيى جاء بالاسلام رز علي الكلام وطالع جاء بالاسلام ابراهيم الخليل بالاسلام زكريا داوود سليمان يحيى موسى عيسى سيد الخلق سيد الحاجات والسلام قدين عند الله الاسلام مفيش واحد نبي عربي لا ده من الإسلام. وان مرد الاسلام هنا القصول اللي اتفقت عليها جميع هذه الديانات وإن اثلتت في بعض الاشكال والسفر بين غيره وكوان الان بيأمل على العقيدة الاسلامية اللي هو الوحيد اللي ما يقدر شوى آدم ولا اللي بعد آدم يقوله عن الربنا انه غير واحد يجيبين عند الله الاسلام الاسلام في شخص عقيدته العقيدة الاسلامية بتاعته واحد عنده في الرسل. طيب ومن جهه الايمان بالكتب السماويه الارض واحد عند كل رسل مفيش واحد راتي يقدر ينكر وكانت اصل او ضمن الله اصل قبل او بعد طيب الايمان بالكتب السماويه اللي ربنا بينزلها كمان اهل على يد الرسل كانوا كان سيدنا نوح او سيدنا ابراهيم ايضا موسى او ثورات موسى او انجيل عيسى او, أو قران محمد يهزل عشان إذاك التشارية في الكل يقضوا بالكسر الملائف في الكل يوم بلناكسر فقال بالنجاهة العقل اليوم الاخر من أين ولي المتوى صغير الخبر وعجاب الخبر ونعيم والبعث والنشور والحشر والصراط والميزان والجنة والمهارة وليه يقضوا بالنجاهة من هذا من يوم كيانا وين الرسل وين القناة من أين يقضوا بالنجاهة؟ العبادات يعني شيء يا سيد السلام الصلاة والصن والذكاء والحجر عند الشعطين اي قولني ان بيه عن ذهب صلاة اللي هنسمع يا مريم قوتي يا ردكي باسجودي وارتعي مع الراتعين هنسمع ابنها هو ريبون في صورة مريم بتاعك قولت في اوخان الصلاة والذكاة مهدمته ربنا عن موسى احايرا الى نيسا في اريد انت وقل قومتنا بوضع بوضع واجعانوا بيكتهم كبلة فالصالة موجودة كل الرسط ابراهيم اللي هو قبلهم كلهم جيد لكم قد قال رب يجعلوا بيخينا الصلاة ونين في الرياج فالرب المال يحاوز ذاك وعصان للصلاة والكتاء بنت حين الصوب قدر عليك الاسلام كلا كتب على الليوني قدرت مش عالديهم بملت انت عرفت الحج ما من نبيه الا كان حج حتى قال بعيد البشر حج ناشيا على رجيه ابن الاند خلال جعب 25 مرة وبعد انتهم اخر منطق من منافس الحج لك يقول ملائكة وقال بر حجك يا انا وقد حجزنا هذا الميت الحرام من قبل انت مصير خلق لا يعني ما تستخدمشوا ولا كيف الاولادة انه اول بيت موضع علي الناس لقال لا ويجبك انه ايه ذا اللي الناس مختلف دين لما الصلاة والصول والذكر الحج والتوحيد والجنان بالاقرى والملائكة والكتب والرسل كل واحد انه الله اذا ايه بطاولين سعرقنا الدين عندنا ايه ايه الاسلام مابيش انه حاقبت على هذا المبدأ مبدأ واحدة الدين يا تكرونه زي قلنا الاسلامون اي ام تانية يجي رب دا الاسلام دا وحيث وصراح وصم وزكا وحاج ويختلف اثناظهم احنا الصور بتاع الـ بتاع الـ يعني كن بعض الامم ما تحوش في الاسجل ما يتجدون انها بيقلوا غلط وانهم تامن لهم طلع صراحة لهم اثناظ الجل تجد مش فيه بيزاينه بيه بعد اثناظه كم اثناظه اثناظه على الجنادة اثناظه طلع ولا ت لا حول ولا الله اكبر الكلمه صل على خير والله اكبر الثالثه ونحي للميه الله اكبر وضع هذه النبي صلى الله عليه وسلم ولا نكنا ولا جديد اسمه صلاه هنا كنا صلاه ان يصلي على احد منهم مات هذا على قدر فاذا كل صلاه خاصه صلاه بالذين اي تحت لا خلاص المهم ان كل كل الدين عند الله الاسلام اعظم من كل دين ختم عند الله الاسلام يعني الاسلام بتعلى بس والتي الاسلام بتعلى بس كهو بحسب ما احنا فهمين جيكي عرارية ماذا كانش بي اسلاك ابينا خلق مليون في اثنى اذا من حدث ابن محمد جدا كله في الجزء الامام ما جدت كل عصر هون الامام اللي جدت ان يغضب ناس رغيب بس وناس اعداء مكثرة فاملت طائفة من بني اسرائيل وكثرت طائفة الامام مكثرة وينقال نوسى انتم يحزن وليعد له ايزايد نوح اللي هو اول رسول الله الارض بعد ادم وقال له امرضه وما امن معه الا خليه وفي ايمان الحراف وقال له امرضه اذا اخوان المهم اللي فين اندحه الاتيان كانه نفت بالعفر فعشان اللي اولية خلقها اللي اعجل الهدى التعاصم عن ظهر قل الله اللي اختار قل يشوهلنا الحجر نحن الاولياء الله واصفاء الله وابناء الله وحباءه الاسلام ده نضيف في كل وقت واني ما جبت في كل من قبلكو ناس ومن بعدكو ناس وانتو من جميل في الناس لان انتو صر خلق الله اجدائكم الانصرية والعطرية وانتو من كسخة الهجرة زي يقول المكارة اللي انا كنت جبت يجيبكو الاسلام اسلام الوجه والقلب والبدن اله واحد وانتو خلقت الريح ويأنت ده الجهد ومعطبكم دهيدين وكل من بدل وغيت بكل كتكيام في الفين جهجة يقول آدم يقول كيام الله من يا رب اللي يثبت على هذه المبادر نغارش فيها همه في المصطفى محمد لا يا جال اي ايتم في هذه لا اله الا الله وليح لا اله الا الله اعوذ بالله معيش عليها وانهوط عليها وارك الله على وارك حتى الجماعة المخرجون بكاء الاضراح وعباد الخبور للذين والليالي يا غاده اللي انا قلت لك انا اللي اتجاي قال لي لا خليها احنا كنا فايرين دخلت انت اجيب حجه انت فاكر لا اصل انا ما قلت لك ان المدينه اتلفت من الدريه من اشي غير روح من اداء وحسن لا ينسى ولا نمشي في الامه هنا يقدر يداعي ان ربنا له حق مني او له حق اتخلف منه او له حياه ربنا حاجز وعليه الأمة وهو تقر حتى الأسامل لأنه لا إلا إلا الله ما توحد الله فقائل الدين عند الله إثنان تجيه الربع الكعلى الليلة فقال إن الله استفى عادم عندكم عادم روحة وصارع تنفيذ فوحيد وملاك ونوس وعلى إبراهيم وعلى أمران لأن هاوجدوا أنهم في الوحدة بقائل الدين وقال بيحقين تروي يقولوا واحد الشارع العمومي اهو اللي كل الدنيا في السويتر في الدور دخلت الحراكة الاتفة انت لاجه من ديك الارض ماجه فيه شهلة في مدرين المحرنة انت لاجه تلسينجل لتعطى في دينتو انها المرأة فاجرة فيه سيادة في الخليف العمومي اللي تقول لخليفة السويتر رب العزة بعد ما رد على نصان اجران بعد مجال جياد بل في, في الارض العاكر المستيد الارض ويحبها بتاعهم اللي اقول عن يتخطن دول ويجهر رسول غلبهم الاخر وخافوا مني لا يبعنوك لا يبعنوك ايه ربنا انهم محمد دعاف ناشى على الطريق الاصل العلومي اللي كان ناشى عليه من الابنه عبدالادم وزيب جبرائيل الخليل وموسى وعيسى محمد ناشى عبقاء ايه مش عانوك ايه المنان انت ياللي كانت تنفسن موسى وعيسى جد كد انت ايه يا والله انت فارتن ده الله يعني انتكبت ملايج بزرعه وخبر جيتم اهلا يا اهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكثرين الحق وانتم تعلنون ووائل الذين يسترون الكتاب ايديهم لأنك التكتب يعملون انهم يقولون هذا من حينج الله ووائل اللهم ان ستلت ايديهم ووائل اللهم ان ستلت عشان المدى وعشان يستفل الله العرب الزائد يباروا على الله لا يوجد عندنا حظا صاروا ديال دول لاحظت الدين لان احنا الوحيدين الورثيين ماشيين على طول الاخر ما فيش واحد خلق عيال لازم ينتفع ما فيش الا يحفظه عشان دي اعلى من دي ربنا قال ايه رب الجن والليل وارحم رب ده على غيره طير يا خال المولى بيقول عليه الذكر لا فرق ولا اختلاف ولا غضب من الأهل ده لطير مالين عن كلام وفي كل المنزيل إلا اللي الجهوة خير على حسب ميرث أبيض وعنده يتعلم بوله وقال بكل كتربية ومجعله في النهار وفي الله عز وجل اتطفى هذه الأمة لتكون وارثة ممن كان قبلها لا لماذا كان قبلها لا حتى قال الله تعالى كن أورخنا الكتاب الذين اختفين من عباده لا إله إلا الله ونجعلكم منهم ظالمين لنفسك ومنهم مكتافت نفسه نفسه ومنهم سادكم بالخيرات لإبن الله قال يا رب لما فيهم ظالم وفيهم مكتافت مكتافت بالخيرات من كلهم مكتافتهم قال معلشه منهم لكي لا استطيعناها وعليم ما فيش يدخل سيرطوش يقول انسلح العليه سبحان الله لإن ربك لدي المغفرة اللي مات على ذرهنا على عبهم وعلى جميعهم تبكيون مغفرة ان ربك واسول مغفرة هو عليه دي ما فيها حديث يبقى معنا اتقال كيف ذكر آدم ويحب شخصينا وذكر ابراهيم وامران بآلهما ان الله اطفى آدم ونحن شخصينا تصنعين اللي جاء عند برماشي ابراهيم قاله وآل ابراهيم وآل امران ليه لانه لافع انه لما انتهت الديار قرع تريد في ادم فالقادل بشر وهو البداية ان رب العزة قال له جلاله يجب انه اسمه لانه كان شوية جنات من ولاده افرع عن دون خلاحية لديوها رسالة وهو يجد دفعه ولسه بداية القلب وفيه ربنا ادانه جدة بتاع حالك ممكن كان قال لما قال ولاده من كل مده ويشكل في الحين دي بدات انا بقول يا ادم ان ده بتاع العيال دول هيخربوا دينا ده وعلمه ترغيبنا مرئي معاك يا رسول كان في سنخه الجوله الاولى يعني فاحنا قال لادم اعطيه جوله رحله ذلك يعتقد رساله انها اكلت في عين الرسول لا مش احنا الكلام ده انا اللي من اللي ربنا ذاكر قال ما شفت قال لك انه المجيء عن جبراهيل عليه السلام جاءه يخلط اسماعيل اللي من زريك اليهود يلقل مخيط اسماعيل انه هو اسماعيل كان اكبر من اسحاق ب14 سنة سيتقبط في الولاد في قبل العرب من ناشي اسماعيل جاء فاتر من <صفيق> من ناشي اسحاق جيزيني الانبياء اللي ينبع الاسحاق يعقوب مجدعين الولاد يعقوب اول الرياضي يقول اسرائيل يا داني اسرائيل ونوعيه ذوي خيرنا لجدي سليمان بيقول كده وثعيه الحي وراي كل المهم ان لما تفرعت جريس ابراهيم انقسمت شعبتين شعبة جانب وشعب الله وشعبة جانب الهرم في اللغن حتى ابراهيم قال الله عندي الاله قال ابراهيم ابراهيم قال عيلته كلها لا ربنا هيحتاج هناك على ابراهيم وعلى إتحق فبارك معنجه وعلى إتحق ومن جرية هنا محكين وظالم لمشهر المريض فعشان الناس هنا ينمحك من جرية ابراهيم وإتحق اما المسيط لا وإنشاء العبوث نشط مدره يتخلش على القد وطيب دينك ديني موية نقول ان الله اتفاقها بل قال ابراهيم من انشاء العدارة ملا استفاقها قال ابراهيم في اللقظ لا يعني حتى إبراهيم ما قلنا وقلنا فأر الله مردنا لأنه إذا عالك للناس إماماً يا إبراهيم صدقوا إمامك وزعابك مسجدين تعرف حينك تستحكي مني مشاهدة كمال خلال حصل لكم جميعين إموت إمامك مش لا تعطى المسجمين حتى الجاهد في حينتك إياه هاي المسجمون حقول أبو إبراهيم ويقول حقول أبو إبراهيم ومصار أبو إبراهيم كل حول إبراهيم يجعلك للناس إمامك فإبراهيم سيحق الكمانون جديده علي عمران فضلت ان ده لا تحتك كثير يا حياتك اثنين حياتك لا يعمل له احد دي ولا شرط لا يعمل له احد الظالمين احد شرقي يعني ما يتي مقعد الجماعه الظاله اللي يسط بده يخش هيك قالوا له ولا ماشي سؤال عمران غرب خلينا نقول على بين عمران الهوانيين علب علب بعنيق وانت ماشي فيب يلا يكبت اهل اعشان ان خلت امرأته عمران اللي جاية اهل اللي جاية على ان المرأة اهل عمران هنا عمران اللي هو اهل مريم مريم بيبت عمران تبو ايه بكار يعني بيه بكاره لان وعمران ابي وديو احنا سالك قولنا وحننحصل عنوان الصورة اللي جاينا لعمرانين 1883 1883 لان نوصى بن عمران لعمسان يجد بنه ومن سيدنا يعقود في الجد التالي لسيدنا عمران عمران اللي هو وحد المساق يبعوه سيد من يعقود يعني البقى من 3-5 سنة العمران البنه وليسا للناس هو ومسان معارض يجدين نجيلهم يعهد يعقود من 3-5 سنة من 3-5 قال ليه نيسا فيما عمران جاء ابو ماريان لديه بعد نوصل 183 فيين عمران يارد ماريان وماريان جابت عيسى هم برشيكا نوصل 183 كلا يشتريان عريق من اسمان يقول او عمران دي عمران ديه ممي وحنا قلنا برس كده يقصة هارون هارون اللي هم يشبهيه به بعتنا شاكوا مش هو هارون ابو ما هو احباب تجيز ان قرآن عاوي زنات راتحون في العلم كمس يقول احباب يستهارون يبقين يستهارين اللي هو اهم واروح عن رام واروح عن, عن رام اللي الحجات لا يحدث هذا اشتباه في الاسماء والتوافقهم في الاسماء تفضل ان حديثت المسمى فانا لن يغضى في الزمن اهل خلصوني بالسمى الله خيط ان الله اصطفر ادمه يعني حن وهاله ابراهيم وهاله عمران علي العامري لاحظوا ان اللي سيدنا ليح تركت اسمه في الاصل نيش في الاصل استهدا هنا حتى اسمه تبقى تغلبت عليه ايه اي تغلبت عليه ان انكسرت نيش ونداء خشبه الماء كان ينوح حدائيهم على نفس التعبسي خيصب من غدب الله فغالب عليه لوح بتاع نيوح يعني يلبساء على اسم الافل تشف لتعاون صدقة هذه الامعية تستميع المتحدث مش هل جنوب اسم العالم تحضر بلجانوه ليه نيوح ليه سمه نيوح مجرناش لو صح هذا عبره بالبعض العلماء لوكر في تكريرك والآهضة طبعا عليه احنا ما بنلمش على حاجات قالت انها عبر للتاسع قال انه عليه السلام كان لكه في الطريق اسمه كان اصل اتفق دول ولا كانت المطار لا اللي مثل الاسد انما لكه في الطريق ثاني مش اي صور تعيد يعني او تعيد لكتم او تعيد المطار مش الاصل حصل عنده الاصرار قامته يحيي بالله لا شكل ولا منظر حاجه ماديا ولا يجب ان يكون عبره انما اكبر رزق الانبياء ربنا, ربنا ما يستش عليه حلين ابدا باستمرار مكلمين على اكمل حال حتى غسنه ظهيره ان احنا مش حاجه ربنا ما يستش على القناه مش شايفين قالوا ان ربنا انقذ رؤسله قال عن نفس الكتاب ولا شائعات الانبياء الابديه لهم اجزات وعلى عين ارى تنسبب بكم يا نري الله انت اتعيبه على الماء اشقى على منكوش ان كنت اتعيب على الماء اشقى له اولا اشمل وخبايني كي اقوله بالمنظر بتاعي ده انت حير معربية بقى بالصباح معرفة وان كنت اتعيب علاها انكوش اتمنك انا بحسن منك اتعيبه على الماء اشقى معلم منكوش صلت ان في المزود من كانت من الكلب كانت مات قراء الإسامة أم كانت من العقل الباطل المملك بذيب الله من يحر يعني فيت عقل أحد منه يظن نظن بسرعة في من الله يعي حد تنفسي لعويتك الله كيف يا عيزه واشترا جيل وإن يعيك لو حق فكايل كان هذا حديث العقل يباطلت عنه كان يتنفسي عن نفسي فقال لأتعيره على الناس أم عن منكوش مات تنفسي يبتل حيث نفسينا ربنا يسألك. يا كم بنسال على كلمه الكلب ده ان ده او حاجه زي كده الافراد لكن ربنا خلق الكلاب والثعالب والديد وخلق الفري وحال جميل يعني اولى الكلب ما كانش بدون جهه في الاشياء طيب نراجع هنا ان قال الله تعالى وريه المعاهل البحر اشبه ادم والحيوان ابراهيم ولا لأن دران على العالمين فعرضين بل فالحضر ما هو رسوله فعلا بقى يجارضا منه قلنا جمين ما هو نفسه ما يجبني انا ابراهيم عن ابراهيم آل اول واحد في ابراهيم هريد سيد محمد يعني رحمة الله وبركاته اهل البيت ثم الملاشي على مخدنا الرحمن وردت أول واحد عكرا حولت من أهل بيت إبراهيم هو في محمد لأنه هو بيت مرسل فتين بين ومن عدنين عشين جد ومن عدنان إبراهيم حال فتين كما قال النصارق الخضف فإذا أهل البيت ميت وربي الميت أبيت مرأيك بخاتل العرق فإن أهل بيت الرسول محمد يالسا حكرا على رسوله لأهيك المبيت مخلل على النياب رباني شرر مصرر رسوله اللهم صل على محمد وعلى آله محمد وقلت علي ابراهيم وعلى آل ابراهيم لن عرض محمد لكن بقى الابراهيم ومجعي ودرك على محمد وعلى آل محن نارد الملكة هي على معامل فإن رطول خذ الملكة اتنرى وخذ المحنة تنرى وخذ السلامة تنرى وشلع تنرى كلها حديق النجيد تقول هنا في العالمين لنعلى لقى العالمين العالمين عالمي زمني وحيض عرض قدام يا مريم إن الله ففاك انا هروح يتفقوا على مثال ايه؟ والعمالين بيسقوا الزمان انا في حجه انت عندك بقى معاك كده احكم بالله في بداعب العالم والعالم يعرف النبي دلوقتي لا حبيبي والله ربنا يطلع برا على مذكر انت انا كل يوم في الشغل يا انا رايح كل دول احسن من ضهرك معناه ان يعني, سيء يعني سيء في ان ده ليه دياله الاولانيه مش ده لحد ما جيت باليد كان ربنا يقول ان لها سبا ادم وريح الهاله ابراهيم وقال عن عائل العالمين لعالمين كانوا بيظلموا نقول نلقى بني اسرائيل لا جت من العهد بتاع يعني انا بس مشليم فريد وانا الاكل من يوم ادم لحد اليومين الله العظم والشاق على كل التشريف لأنه خير والبرين صلى الله عليه وسلم من رئة معده البعض معده البعض يعني ايه معده البعض في الطلاح والتمسك للجن والوحدة الجنية لكي نعنيه كل امر وافع رد واحد انك لم ترجو ربنا بالعكسة اخوة مالزنك مالزنك ومالزنك وقالا بيست مو مجن من جهربوك وانا عزلتك احسن نتو لدخل اشخاص كان لحبوله في الله بتنفع في السن والحرب والسد والرق والحسن والمسر خد اكل لك لان ترد ام ام الاملية جلد اي مركزي نرية معضايا من بعض معضايا من ايه مش بالنسب نسب ايه وان كانت اعلم وان انت رياتي هنا نحسن وظايا اشنا تأمين فالخود الاملية عندك تجيب اسمال حرفتاش ان رب تكمل نرية معضايا بعض معضايا بعض في الايمان في الإجهام في اليقين في الكرم في الشجاعة في الطفل في الشرف في العنادة سميع لكل ما يطال وعليم بفج الأحوال هل في حجم متعال؟ ثم ابتدع الله عز وعليه بعد هذه المقدمة يأتون سبحانه اذارت امرأة في عمران رب إني نظرت لك نأتي بطني محررة امرأة في عمران امرأة عمران هنا اللي هو ابو مريم مجان حيث تناجر من خلق الحالف بقى فليسا ربنا حوارد قبل قصة واني ذا عبره ولا بد ان تعرفوا ان القرآن اذا حكى قصة فانها يرزد من وراء شارج القصة الى نتيها من عبره وجلال على قصة الياس يرزد على السلح لاني عايزها هم النصارى اللي بيقولوا ان ربنا فالثلاثة عايزي ابن اله اي هو اله باستخدام بيقولوا انهم عن عصة الفعمالية مش ايه تباك حاوليك ايه تباك حاوليك ايه تباك فالكالهم عن يخلط نخلص تفاهم يخلطون خلطه ديونه ولد العالمين لا اله ولد من اله ولا تالي الثلاثة فالكالة اللي اقتعنا رابع بابي مني لدار ثلاثة ما في مطمي محررا فتكبل مني انك انت السميع العليم مرأت عمران وقت رأها بالتحديث ان اتنها كان تحمى سنة تحمى حاق وانون وثيه مربوثة هذه حصلت تافيضة تافيضة كان يخصت اتنها كان عمران اللي هو حيكونت المصادة لوالد مريم عمران يخص حنى للجواز اما انشاع اخت حنى شاكت جوازه كتريجي عائل الثلاثة يمكن لهم احبار الطواعيه طبنا نجيهم الحلم والنبوية والحكمة وعلى منطق الكمال ودنين علىين اوراق واحكارينهم اللي هنصابطوا للاحكم من اوراق دا كانوا يقولوا علىين الثلاثة ما بيش خلصة ما عندك خلصة وكان كل موصل تاهم يا تاين سنة ساعة عائل أمية عائلين من يزعب كل تعلن القران بيقرر ان كل تجاوز الخنثى بيبقى صحيح لا يمكن العاده قال الجن الحديث ما من مجال اختباء او جانب تفائيل لا يمكن لان كل تجاوز صغير معقول لا عمران عزيز الله يحكم مراد ان الكفر تجاوز سبحان الله ربنا ما اخلاه من الماء من اول منع عليهم بكهفة بالناس المعرفة لهم فيش عيال لديهم ناسا انا لهم عندي مال مال فائل يعني براهم ادنانيس مال اا عينيات اطار وبكاتين واذا فعله كذلك حملم رفع مال عليه السلام مجمونا بدي على عدده لا على عدد يعني ما يعظمش عارف اسم تأكيد عنه حمّا ديّا بيّا بيّا بيّا حمّا بيّا حمّا بيّا مهاردة مرفّت في عقيدة من الزع فالنوضي الحمّا ببّا بالنسب لأثماء ديّا لا من عمران دخلت بستان جدها عمران وما يملك من نعم الله محران ريّاني فشاهدت فالحمّا بيّزد انترافه بعد فنظام الحمّا بيّا يتناهب البطر مع الأنسب يتدربوا في الفراخ الطياره بحال السير والزغلل الموليد الذكى يجي شويه وينقله لزياده انتم نجيب من عند الله يخير الله ما يان يجي حتى يطبق الاكل لحد ما يبلغ ويقدر يجي ولا اكل يجي فيك لما راك هذا اللمضحانه في المستان العش بتاع الحمام ادي يا ساره لميه حلوه وامه حلوه شوف الذكى سرحان عيال زي عماني. ولا انا يا محمود وداك الازرق يطلع اكتر محمد والقول تروح تروح دي في حالك يا راجل يعني ما اثنين على الدنيا دي مش حال لحد حتى لو انت عامله يعني اشتغل دلوقتي باي حاجه والله انبه لك على العهد تمشي من وانت قادر مع بهذا الياس ان منحا سوف انوارك البيت في حاله حقا اللي هايك محررة مع فيئة خالصة لا تنسغل بشيء من امير الدنيا ديك المفهر بحديثك والمثال عندهم عادة مجوش رسول من يرسل بني اسرائيل الا المكان لازم من حيالك واحد او دنيا المحررين نعم محررين اما عثرين يسير الدنيا اللي يتمح نهاردة بطراح قطعوا رهبانين رهبان يقاعد تجار عسيرات الناس اللي يصنب يلزع مياه اكثر ويشرب ما يطلعش والحد ما يبلغ في الحلم مهيئ سمطة في المعمل بتاعك انتلع مع الثلاثة عن قدر انه يطلعها بتاع شباب ان اثر المفاق يكتب عليه التأميد اذا ما يطلعش انه عن قادر ما يطلعش داع للضغطان لا انا حدامنا على الله هنا خلق شرطهم الوش البني الإسرائيل عندهم حسة يبتاعهم رجلهم يكتخلهم للمحررين وهي الامرة المرأة المشيخ بالحمام حابه اني نوابت لك ما في اتنى محرارا ونعم محرارا في الحرب المتقرر من هم الدنيا وسهلها الاعلاق كلها فاجت ما تقبل مني انك انت الخريع العليم انت فامع العلي. العلي. بعائي وعالم بحراء خلبي وشكواتي الخلف والعليم كان عندها حتى فجاجم ان ربنا حيديها ولد يعني جميلة العادة عندهم انهم يحرروا لغلمان يعني لو ولد ولد لو حيقوشه ما بتو يطلع زراجه شاك عن تطويرها لو يمكن فتاهم ربنا حيديها دينك تبينت فوقيه تبينت يجي لها الحيوض وميبقاش كل البعض وهو هتغوش جرع زي دين تعني انا اتكدت اعتقدها ان ربنا حيديها ولد ولد طيب فأنا جيش يا اسمائي الوضع ودس اطلقت العين اللي ناجل دين خال فيني يا دعوت اقوض ربي فيني يا دعوت اقوض انا فيه سفر بقى السرار حبيد ودع دين خير دي. عندنا ازل اللي بقيتنا اوشع من بتاع دين لهم ناس عن اند الوعد الوعد دين العقد دين والي قالت نزلت نزلت نزلت نزلت لازم جد الخلفة اللي تجد تحرم لخدمك نزلت قالت نزلت نزلت كانت حصل عندها حقيقة كل نزلت اهد الله اهدت ده والنزلت هتعرض البن للمهانة والكثورة بتاع البنات عشان تخلف من الحرمة. لا انا ترب على كل حال اني جوع قبل ما اخذ كثر الالام وقال لي سميتهم الله اعلم اني وضعت وفي قراءه ثانيه الله اعلمه اني وضعت يعني الكلام ماشي الله اعلم اني روحت على ربنا جاي المشكله جت ثاني اتوقع الرحيل لا راح انت انا من عمل كده اي الله اعلم اني وضعت في, في كلام الله وليس الزاكر كالحلث تريعا كل الزاكر اللي كنت تلباه اللي كنت تحياني ما هيخذي في المكبس فالحلثة اللي ببتها يعني ملأ أبطبك ازاي وعلى كل حال بجنانها اللي على كل حال أنا كنت ولد لكن الله واحد بنتا كان اختاره الله خير من اختياري انا وليس الزاكر الذي تربته فالحلثة يراضي الله في عومي يلقى على حمى انها قالت لسل مجأة راضا ولكن دام النظر يحتمل حسن ليا انها عادلت يا رب زيك اخترت بنتي بقى انت اعلم الاشيال انت او قد احسن بلغة انت اخترت يراضي الله خير من المراضيك لان الله يعلم انت لا تعلميك فاني كم انتها نريم لنريم باللغة العبرية معناها بالعربي عادينها عابدة واني يجيلك علينا فرحان وان الله فيها بنتي بنتي وعابدة اللون هي خايت هل بحضي دي من الان الجنس لو غلقت غايت اولا واحد شاد ببعت عليها تأتي الجامعة بك حكيها وصلها ونمها من نعطي ترارها ولمها تبقى تعمل وراها براجعة فالشرعه هي قالت واني تعيزها بك وضريتها من الشيطان هاي. حيث انك انت معاوتش على الوقت بتتعاوضت العوداء وليبكلي انت والجنس ارضى للجلل عارضية تحتاجها من شراطين في الجنس بصحه عيده عيده جبنا ومتمنه بسم الله متمنه بدل عنها شويه شربان في الدنيا بكل ادب وكرمطه وحب دي الضب استغلال علوات الاولى ان ممكن جدا الولادة يوم في في في الولاده اذا منش كانش يوم سبعه لو يعني اخيتي من نفس يوم الولاده كان هي بنت درجه من باء امها حنه فأنت اي اي سميتها مريضة فالتسوين اي سميتها سبعة ياما يفت وما قرآن لكابة ان الله عليه وسلم اخبر وقال لقد وولي لي الليلة ولد فاني سميته باسم ابيه ابراهيم وهو ابراهيم مريضة مريضة مصري فسناه الرسولية فالسبحية قالي الله قال الله ابن ولد ولد يا جنهة وانحكمه باسم ابراهيم قال ابراهيم وكادت اني برضو واحد مستخدم اني يا رسول الله اني لالي جاء لي ولد اني سميه عبد الرحمن واحد تاني اني ولد اني سميه عبد الله واحد رابع اني سميه البيه بجره هتوحد الله قلتان على التصنيف يوم الميلادة خالي حكم شرعي مجين بيقرب على العمل والفهد مش ليهو دا اتبارك يا طلال ليه ثاني وكين لآية الموثع في مفايدة كالية ان تنجي اني اعينوها بك ده برضو وفد مننا ان ربنا يجدو لحدنا بنت وقول يا رب يا رب اعزها هذه البنت وطلعها محروضة حاقظة حاقظة لحقوقك وادلاتك محروضة لان شوافين انتو الجنة واني اعينوها بيش ادرياتها مشغر جنة واني فاسحت من عقيقة واني الحد اللي فاتها واني فاتها واني واحد يعينوه ايه ابن العيب ان كان وانتو لبنت الرسول بيقول ان عشاد ربنا استجاب جعلت رباق ليك حنا قام حاجة قال للملائكة ما تقلوك ان كان بإبليس وعلى بسواتي ملاده زحياب يامة ماريا مولا تريد حتى قال قال الله علي يا سيلم ما من مولوج وولد ان كان بيته قال ولد إلا نستهر الشيطان وفي رواية نستهر الشيطان او طعنه الشيطان فاستهل صريحا الا ما كان من مريم لابنها ايضا فالله ذهب ليطعنها فطعن بالحجار وان امها طاق وعيذوها بك فلذي يطعن الشيطان الرجيم فتتقبلها ردها بخبير الحكم وان نبات الحكم فجاهد الله ان هي الواقع ان وردت بسرعه اا المر راح تاخذ البنت دي وظهرت لها مثل نخب وكانها من احبار لم يذكر الا اولناي كن لهم وجود خائفين لو هذه الامران لازم كريم عليه السلام لازم كريم لازم كريم ذكر رحمته مش عامله هنا في سورة مريم بعد المقجلة المرمت فخالص البنت اللي فيه في المه انتراش راحت الأرماء بلتجي بجرع المرمت للأبناء يعرف الخلطة دي حتى تلقى بنتي ولا يلا وإسماءنا لك ما يحامل ماء الدنيا لبتنى لبتنى حد لا تتعملش حدها على الفرحة الكمن وقلو كده وصوصا احبار الله وامبياء الله وصوصي الله, الله الرب اللي يجيب وطعيه الجهة عشان يجيهم تماني الجزائي الاول ما شافش عامران جنسي ترمنا انوالة ده لو عامران موجود كان ازاي الفتوى كان واحد من البيان ما نرى وقال لها قطاع قال عامران فخالت ابنت جيري تعالى احضار العلماء اخوانا ولاك اي ندرة ماتي بطل وحرارة انو ما جيه ابنت ايه سالة ابنت جيري ابنتي في, في خلاء ويحضرونها عمران فتضافة كل واحد عايز ياخد البنت يربوها عندك لحن تبلغ المبلغ اللي بيضا برشي بهجاه شردخ فان ما حقا التدافع عن طريق اللي هو عزل عنهان اللي ماك خلف البنت مريم خلوه اسمعها اللي تقال بقى او بالجراع يقال اولا محزوه يوضا يحيب اللي سأل اكرب الناس بلاها وان بيض خليقه هميها المدراها والحرارات فاليومت ياخد عند خلف ونجمع دون امرين يعملين حبارة مع دون ماه إلا خليك كافة قال لا احنا عايدين لخسر فقال طيب بدأ منخسر بعض ما نعمل قرع الله قالوا الانصر نعمل قرع ازاي قال ليه الاكلام للجسم ده التوراة هو الاسول خلاص لم تبدأ للمتعرف بالتوراة اللي عن نبينا محمد وما اللي جزينا هم عندهم في التوراة والانجيل قال هذه الاقلام مباركة لانها تجهد العلم احنا هنروح النهرب بتاع الفرد الجفن اللي جابه انت مكتب يا حنير بالاقلام يا نفسائي بالنهاية الخير والله هم من علمت في الخير بشفالة مريم ثبت خلناها جبت طيارة ومن رأيت ان المصلحة اللي ما في السناريوم خلني الألم بتاعه يتبعني عالطيارة ايش حويرت الطباح ونسعك خلالتا يناع للقلاء قلو ديه هنرو اللي خلم ياسبب بيجي الطيار ان شاء الله يكون ابعاد الناس عن مريض حاجات جاي ربيها لحاجة ما تتمنى بخلها الجامعة بيه مهما هناك حاجة تنهر وعالفوا الاكلام كلها حاجة, حاجة الناس لكل اكلام رسلت الى القاع ولن يثبت ويصعب ويضع الا كانت كريم يبقى عجارة من الله ورحمة من الله والله الحكيم رحيم اقول يا جماعة اتفضلها هذا هو اتفضلها يقولتوا فاني يعني اه ولا غير خلوه وتربوك مرد ترر الرنه تبا بلاش تبا معين التوارجاري راح يداها لذلك لدي انشاع افتحانه ولا اسكلة لان ابنها لك يا بشارية. انت عادين جديد او بذلك اخلل ما تواجهش انه محتاجة زرق طيب تروح فالما زرق تحاجها يا عبه انا يجيز امسها ولا حاجة الى في بلد التاع على مراجع بمارشة المعطية فاسترض عليها المراجع طلب لها مراجع لخيه لدعيها لإدوك على حسابك يخليها معاجلة لا احضروا اللي لها المراجعة دا بس المحمداشة حين تروح اللي لها مراجعة تهيب لا يوجد من اللي رجع ليه وردك اللي يجب لها البلدات الصناعيه رد هنا مش عايز حاجه انا ما اكنها تقبلها طبيعه قوانين حسن وان دفع على بدل والله العظيم لا ياخد قراد ما ندر الله لا مش عايز حاجه لا تطلعها ذكريه او لا تطلعها ذكيه تطلعها لو ذكريه له او تطلعها ذكيه في ساعتها ان البنت هيخش ذكريه على قوضة. قوضة. قوضة. عمل عليها المحرامة قامت اوضة كربائية اوضة طبس الجامع لكي نتبس وعمل لها الاسم وكي نتبس لها الاسم وكي نتبس لها كي بتاع الاولى مع رؤوا واحدة لا يتبع عليها, لا عليها ولا يتبع الاكل ومتاعه مثل الفرس محتاجة لها ولا اتبع يتبع عليها اني يجب اثر خاضلات اي اثرات لزمينها عشان يشت صفة ينتحها يا مريم ان الله التساتي وتصرع يا سلام ولا يبني العرض حتى يحمل حد جميل ولا يقرس حد منها ولا يحمل شكامك هو بقى ربنا له تنكيمة تنك طيج يغش ثاني يجب عن جاء ذات حد لذيه الأوام تلعيمك بالأوام التفاعة بالأوام اللذات أنا لكي آج شبهوني عند الله بلسكة البسكولين نفات ثلث يوم ما ينموه الثلث عاما لأن أمبتع نباتع ها؟ مش ادعاء الباك الله مش الباك ذات الزراعة ولا يأ الباكة انا وات الحكب بتاعها لجريه عالي السلام اللي كامل خش باجر عندها بقشة في ايه انا ربنا قال لي ايه الجريطة قال لي الفصل ايه قال لي ايه ايه بتقول من الحنجل لا حتى لو هي باستقنين قاله فعلة من عند الله قاله امها جفت لها يا مريم في الطريقة السابقة المحتال اللي اللي نتخلت ليه فقال بعد طويلة الاوامة قمناها حمّة للجابت فين السوعة السعين وين نارة بتخلت نسعة سنين قال من عندك إلهي تعيشك قال لي صحة اللي جاب مريم تقول اوامها يش هجبهها الاساسا في الاوامها يا الله قال لي صحة يا مريم قال لي ناشي المليا. ان الله يرزيكم ان يشابه يحسن بس هنا مسترد فيصة قد ينسبها وهي موضوع الكرامة كرامك الاولياء لان اي واحد يتحيث كان بريد عنك في السؤال وكذلك لما انتقلت ليا كلما دخل عليها زكريا بن حراد ووالدة عندها نتقل قال يا مريم ان لك هذا قال طول الله ايه قال مريم الدينية قال له لا وليتخذ الله رسولا ولا مبييا من اسمنا النساء أرجوك مفيش واحدة كانت مبيه أو رسول الأملاق ورسل خاطئة الرجال في الأسديق وردوه سديق قد نفس القرآن يذكر عرق أجم مش مقابل عشتباء الهواء السيارية يقول الأملاق لهم مهجبات يقول الكرام حجبين عاصل أجم هي تذيقه يقول يا ابنها يبطعن في القوان يبقنون في الأوليق أوليك. وليه موضي كان لك في السراع بتاع الاولياء وده الشبه في ادنية الى متعسلها ونصار قديق قديق الولايات حبي ذاتها من الاولياء وبين تخصيص ناس مخصوصين وكانين احنا اولياء من غير ما يكون معانا باريب من فترة سنة يعني احنا بنقمر بالنبدأ يعني احنا لو واحد قال مثلا ايه اه ده ودرق اه يجب ان يمان ناشو سوق الدولة طاقه طاقه طاقه رجل وليه طاقه طاقه طاقه طاقه طاقه طاقه طاقه طاقه لا هنموضوا بالنبدأ لنا لو دي امي اللي ماشي لازل تكشف وديه اللي جاء عوض بليه اللي بقى الشباكه ايه هو دي؟ لحب ناشى حتى عبروا الوزارة ديه مين؟ اللي اتان مهاجة طاقه او ماشي مهاج حرف او ماشي حد قلقه واسا تان وطول احكم على واحد مخصوص تاني والي او بقى امي وديه انه لا تبكسك انتنين اقول يا رب الاسم انتناشت عن مصر وانتسعك خلقا في الارض يزميك عن سبيل الله فما اكثر الناس ولا حرافة مؤمنين من فتسألوا شهادتهم ويسألوهم فا ايض قل على فلال مددت عن والد احنا هم من نبقى لله اولياء يستفيد يشهدهم بالسلامات لا نشد واحنا الكهفة هم يطلبهم دات اليمين فاذاك الشمال اللي برضو انتميس سنة وتسعة ودخلوهم احصلت ايه انا او انا بلا وتقلبوهم باقي على اين او رفتك عرش بلقيه انهم اللي عبدو هعينهم ان الكتاب الهدانة لابح البتر احنا بيؤمن بالولاد حزاتك الولاد تكون من المجد اثلال اقول انت تعال انا انت حضرت بيوتك ولم ده يقول لك لا ايهان قلت اذا بالله انك سمعت ساعة مجيب ميطر اي شايفين هل تدري على ممك كي تختم الله لك ولا ولا اعرف حاجه اعملها هل هل تقدر تحلف بالله درجته عند الله ايه اتكلم معاك ولا معاك لمجلس ام الى هنسلم نقول ان الاه ليس الجن فان الناس كانوا في الجاهليه ان عجل ولات والعزه وناهى والفك وناله لا يدك واحنا ليس لعبنا فنسجد الى الذي اعطى كل شكل سر بيد الله عليه لما جاء الحق ضحك الباطل لام قم من قبر النزار واحطه في النار قم من قبر النزار واحطه هناك لان فاكرين قالوا الناس قالوا عليه على الوالي اضع على راسه اياه واتقتل ادريس في الايام دلوقتي لما منع على واحد مجرم هو ولا تقتل البلد بقت انارده من زمان وعدم اعدام بلاحظة يومي اتحلينه في البنت بنت العميل مالهو اللي كانت ايه مالأممه العائزة والنسل يقول الله يلعان اتواع من متاك هم ربك انا كنت تتلق اتنعنا جاي بيه تحت ادمنا يعدام بلاحظة ويومي اتنعنا بلاحظة اتنعنا عمي كل مجمع عليهم نجمع ادمنا يمس لحظة يا اتواعنا كنت ايه العائزة اللي بلسلين دي عليهم يا كلب يا كدني نجمع اتباكت يا دور مش مرد يقوله للمعجل اللي, اللي حينيقدي في انت في ايه طيروني اتني نشوف اي شكل ذا يا مهر العجل يا مهر العجل علموهم تقولي مطاعة عثير قالي انت هتقدع لقل زي راعد وخده كده ايا حيات قالي احنا نتينيوه سابق خلق خلق اللي حينيق حصالي لك عثير وقالي يا رب انت اتفاق بقى اللي كنت في انت معمي ودعت انه ميت على الحالة دي الناس حيشك في جين كله حيث عام في العالم كله حيث اشراحيني يا لذيب ربك رافع عندي لي بش عامان وبيع على العين بس من... أو... على صفحة ورحب مجد الظابر قال لي من ابوك يا غلام وهو ليس ابن يوميزي فنافك الولان وقال بسم الله ابي رواحي الغنم في الان وانت بريد ويجينا عقب الزعب هذا كان دعليه شخي المجرين ويجي ربنا برداء الخلف ايات لما قال الغنم غلطنا إحنا إحنا قال يغرق الظلم تبت نجنين ونقفين قاعدوا يقضون تبوا يدني ونسي ترات احنا غلتنا هدريت احنا اجرام احنا عزينش هل احنا حمدنا في الخير لان احنا هدبناها سوزيناك حميها بالدهر قال ليه اعيديها ربتين يا شفادي الله سبتهم لا لا بهب لا فضة رجعها تونزا ما كانت قال ليه ان يصير اجاب تبني اي انا ان يصير على شعرف ايناك عشابات في جعوات ال زي ما يبدل عزة بيبتالي بعض احبابك بأيوليائك وعند رؤاء من تجد البرد الشيطان مثل عالي راحب تعالي عن الاولياء كبار ويؤذل اسمي قاد السبيل يا سفوه بالولاية عند هو عند الله شيخ المجرمين دي ما كان بيئب شيخ المجرمين عند الله ما تحقيد الله وانكمل هو معلل اكرام الله لهم فهو نقولي ان الولي واحد حال قاعد عشان يظهر طوارث للعاد وعطني اسمه وليس بالناس لو فعل ذلك لكان مدجالا ولكان مدجعيا لنا فقال علماء ان الولي الكليم يتفحي من ظهور في الولاية بتاعتي بالكرامة كما تتفحي البنت من ظهور حيزها يا لا يبجعي ولا يحب المحمد والمسنع إن من سنع سنع الله دي ومن رأى رأى الله دي ومن حب الشهرة شهره الله عز وجل يا بمه على عسوطة سألت حتى لو طولت إن ربنا أكرمت حقا ودي واحد يقول لي أنت ربنا النهاردة أكرمت لحصل لتناني بشاكل أكلم لتناني وطائف يالي مرد ويالي مرد عنده عيد يمي بحصلش هذا سبق الله نحن ولو طلت له لبشتنيك ولا فهذا كلا الله لتنسبه ليه الولي الولاي الحقيقي يحجل من ظهور الكرامة كما تحجل البنت يوضع حيبة فالله عز وزال حدد الكرامة والولاية في القرآن في سوطة الذين آمنوا وكانوا يتكون قال إن أين يا الله لا خازن عائم ولهم يحزنون الذين آمنوا وكان يتكون فكل من يجمع بين الإيمان والتكوى فله حظا من الولاية حتى يا لغرم يا على قلبي كلامك يعني ان اليامين وتاريخ الخليج العرب وتاريخ الفاطم عمر واثمنه علي على اديك انت هنا لك لا التجديد فلق. في علاه فانا تاريخ قوم كان تاريخي انا يا بلاء ربنا الكلام انك رمات شكل ينزل دوله الحلقه او يشيح على الحلقه يجيب لي معايا للاسف ان صديقك يا بس او الفاطم عمر حول خلفاء الرشيدين اللي جثنوا واحدين وثلاث تلاث تلاث بل ارباع ثلاث مليون من ملكة الدجالة دي فانوا على شكل هذا انهم الحاجات اللي فمها كرامة انهم تشرت وظهرت عيام التجل والكلام الروحي للخوائل النفسي الناس المكفدة وقتطروا من الايمان بيحدي عدده ثالثين من التجل انهم مش قادرين على دفع جمال انهم الولايات جمال كانت صيام النهار لقيام الليل وكانت سراءة القرآن للجهاد في سبيل الله وكان لحظوهم الداري ما كانش اوه يا رب هده اهلش على يد احد حتى لا يدفل عملي فإن الناس يحب الظهور خب الظهور يكفي الظهور كان حصل في ايام تهد زكريا عليه السلام اللي تكفل ينلم ازمة نارية فادقر زكريا عليه السلام انه <تصفيق> الاجتارية عليه السلام لمها اشتدت الازمة على ان يستعيل لدعض شعب داري اسرائيل على انه يعاونوه على تطالب مريض لأكدار المهرف على يارة المتناكم فتفضلها رجلا منهم يسمى ميس وكان يزف اللي هو نجاج ميس بالنجاج وكان ابن عم من مريم ابن عم مريم مستخدم وكان لحكم الكتالة برد كان كله يخش عليها وابد عندها الطعام يتعلق اسؤالك عزا خريقناك سؤالنا لك يا ذاقاء توامن عند الله ولعل نشر ده قوله النجال لعلى هذه المستخدمة الأخيرة ليسجل نجال كتالصورة في اللي جاء في من اليهود المجرمين نواحد قالوا الامكان الامكن من اقاول انا جاي اسالك يا رجاله انت لاق منين يا راجل ابن عمك يدخل المجال ما معاك بنخش عليك قام ان الله عز وجل شق السماء كترعيد وكان اعتقد ان مرجل لما راى خروج السماء السماء وانها تزيطه قال له قيت منها حولنا ولد قال فرن لوالدتي فإن الله هذا أجل بقى مناسب الجرد من جرد مياه فيه. فيه بقى عطل عليه السلام اكرام الله لمريم من جاء تين؟ من جاء الأولى الاسم لكن اللي هي نصلها الولادة الوجهة في هذا غرثة الحيث ليس قد يقول الآن من جاء الثانية اللي الفترة اللي بجي هذا اكرام المزوج فالصدقائي المعنى عن راقر مؤدن فالأد الله حمام لابنى أكرم عديل أمران عمات وقاب مع الكرى يعني الوكيدة الله هي ايه فالله حمام لا تبح ذائله ذائل لابنى امران أدن فالأد والأكيد تران بي عثر دور من هناك زعها زكريا ربنا قال رب عبني منذينك زرية الطيئة انك تريع الزع والنقل عندنا راه هذا الكرام يجيب ايام وعلى ملأة مارك جعا زكريا ربك رب عبني للذين كذريتا طيبة وبسيط مال يقول رب عبني للذين كوليا يحوثيني ويالة من الاه العقوبة جعله ربي هذه مرضية عليه جميع يلاح اللي زكريا لربك كان طلب زرية طيبة محيش ربك له زرية جكة واحد قيد زكريتا اناك من لعب يا رب دي العيبه يا رب دي الولد نفسي في ولد روح على الله في ربنا كبيره بيت عاد عشان ازاجه مجرم يقطع العيله العيله يا ريتني كان جالك كان كريه ابي محل بغيره ده مش اي خلقه ولكن انا عبالك ايوه ايوه الخلقه ما نافعش طريقه لحد ما نمشي الولد ليهش بنيدني العبني من ذلك الريح اريد ربنا يسترها بنتي ده العذاب الحقيقه هقول لك ليه هو الاعتراض بس يا رب ازر تطير طيبه ثاني يطير مكلتها يعقلتها وعباجتها ده ظاهرها في حياته لو ما كان في كل جميع واجعله وراء الترضية وقام في الوصف يليكني ويالث من يعني ايه يالثين انهم قم بقني وصف لا. نحن مع شاوات الميقلة انهم وراء الكارث اقليك ما تلت ماء وخلط اخر المال بقليقين يالثين عن كل فكارثة الكارث في المنور التنين العمى دعوه لله ابناء العلوه كلهم خجع عريبة كلهم الغارية هل ربنا برعد مموه يتابه عميران عجيب مات حالات غلاهة النبخة معاك بالعيلة واحدة واحدة يا رب دي لخلفة زي نزوت عجيب والخلفة جفتها موحدة وعالمة سألتيني ويالي تبقار يعقوب عن إجابة النبخة أمانا الأجزابنا والعلم الظريف يعقوبني الحق ولعله رب ربنا لا تري يا زكري حين الوياسيك بالغلايان يا ربنا انتو الرب العربية يدير معانا مع ماريا معانا مع ماريا الحمى اعلان ده قنات مش قلت انت ايه المعنى رب العزة لعلمي بإخلاص تشريف الطاب حجادني الموريد من قبل المرطبة جاكتا قالوا اني لو يستيقى بغلالة من دراسة يالك اتنوه راح يا كنات مش عندي خلط ايه على اخدامنا في النوع الموريد وعلى خلط ايه لان نجعل الله مقابل التمية. وهنا قد ايه كسمه يحيا المرد تقال عليه سييدا وحصيرا من الخالحين ياه لفاق يا ايه مرد الفاق يحيا ما تعمل انت مرد نبي اللي جاه كبير جاريه وقبير في خانتفه مريم السيد هو عبد الحصير اللي يحيا هل احتوى ربنا النبيه ورسالة مريم صديت لنبيه ورسول. الحاله ده بيطلع من ايه من ده كده يعني ورسول وعيسى ده بيتكلم على ايوه قال امره مليون يحيى اسمعوا يا رب الملائكه هو قائل ان خلف الاحراج ان الله يرسل يحيى مش صدق ان كلمه الله مش هيضرب ده من الارايت حلو ده من ايه ده الله وكلمات الانبياء على مريم ان جاب كلمه الاهل ده كده تحديل عليهم بإبن ربنا ولا إله ولا فارد ثلاثة بكلمات من الله وسيدا يكون من سيدا وإستنبعه إبتحه إذا أنك تقلقه وإيكت وإيكت وإيكت وإيكت وإيكت إيه لحبني أنك لحب مطلعش عارف إيه لحد جاهل يسيقم للماذا سنعبك تفيل ما يجي يحديد أنك هون سعال سيد أو في السيد سيدنا رسول الله يعمل يقول هوني كل سيد إيه لنا هو الله وإيه لما حتى انا ربنا بيبكت اكتياه على دين ربنا فهو على واحية انا لقد رسيطة بواحية طبعيقاً سيداً وحصوراً وليد للسرحية ربنا ادع اكتياه لبعض الاخلطات يترك ان الناس الله عليه وسلم قال عن نفسي انا فايد ولا بيهد فلسد الناس السيادة لك فقال ان فايد ما يحكم لصبت ان الراسل المساج فعل الجنواء الزجاج عياني لك للحنارة امي امي انقار قوموا لا تعيقوا من ساعه الله كان في الجاريته هذه هو لا كان ساعه كان يمكن الكلام دي محدده للملوك من القياده الثلاثه حسبي الله عامل بنح برك لما ابن بني طلعه ما سيدكم قال يقدم لي لسه هو ما كانش عايز هناك وهناك اشخاص من ادواء من البقر. ليس هذا سيدكم ان هو سيدكم عمرو بن الجناح اللي راح الجنه بحرجته زي سعيد ده راح في الايس قال لي عمرو ليه بتجدي؟ وساعده مؤكد يعني ماشي في الخلف وجا له راحت الطيب ده القايه صلى على حبيب الله طيب ده بيقول ان راح هناك ان الملائكه هي طالعين يخلوا كل المحاريب يعني ربنا عايز ان البشره اللي جت جات له قال بالمهرب القض من اعمال الناس وقت لحرام معانا اظهر المستخره اظهر النبي امام الكفر اللي خلق واللي بان اللي عايز الافتاح وعايز العطايه والادايا من رد المرايا تنزل عن القلب يالم القلب احنا لك كليه كده ياسف فبسم الله ده ده رد العز كل حي لك بالحج انا اكرم بكريم انا باصر الملائكه وهو قريب خارج المعركه ان الله يصلت ليحيى مصدقاً بشريمة من الله وقيداً وحفوراً ونفقاً في سنة الانبياء يبهد السنة ثانية مال ربي يتذبني فرضاً لكي مشى الواحد يمزي بعد جميز وان تفاور ربي قال فاستذبنا له وعبنا له يحيى واصلحنا له زوجها عمالك يا رب كل يحيى كل يحيى كارب المسل وامرأة وقال في الكل فأجيين كبره وقد ملغني الكبر وامرأة عاكر فامرأة عاكر وقد ملغت كل عتيا يتفينه ودخل ودخل كمان الأسلاح ما له ده ده عمان ما هو تسلاح ايه تسلاح ده لقى التسليح هو يعني ربنا ما لكونت عاوز عملية لقى ما شوحة يلا فقالت عنا عادت حسابة الرحل فأحيا المجلس المجلس وجاءت في ذي البريضات وأصح حال بجزعة من اتعده هو من المكان جالي يجد والمستحبال والإرسال فجاء رحيح فهي ربنا مش عايز ده سيكله حاول سيكله يا سيكله ربنا قالوا الحداري ايه بنا عادا ايه ارتيه اتاها اوتارها طائعين وما امرنا الا واحدة في علامة هم بالبصر خايف وفيداً وحصيراً ووهم صحيح هاي بذكرية الظاهر اللي يعني انه ياخد الجهر وهم يستعبد اي حتى واردان ما التجابس ورجع عباد مش عبر هاي الأساني أدخلها لاما زفر المرى فيه اللي يحيح وسيداً وحصوراً حصوراً ان انا مخصور عن المعاط مش معناها ماذا شئين المتاء لانك انا ايه لا ده العادي انما معرفه نفسك في التكليف لا ده اللي قال ده فريق احد يعذب على النساء لو حصل عن الزنا يبقى عذبه شديده جلد العاهر عقاب عليها ثم ينتفع عنها حتى من الله ايه الهدف لا كان كان يحيى حذرا يله من المعصيه حتى انه يفكر فيها تنبيه من الصالحين خالد ان ينني وكانت الرافعا فلا وقد بلغت الوطيع ديال وقد بلغت الوطيع ديال وقد بلغت الوطيع ديال الله يتعلم وعشها والشاكر ممكن ما يقول ذالك لأكل في طور القرآن بإنحان تجده غريبة إن هنا لأنه نبقى انتجاح جلي عين وحسن أنك لا يحكم وهنا بيجب يستعوني من والعاكل والعاكل ربنا قال لا كذلك, كذلك الله يفعله لا يا شاء اما جات مريم ربنا الله لها انجبلك ولد قلوه يا عيسك انت اما يكون لي ولد جرامي من خصي كذلك الله يخلق ما يشاء ما يشي يفعله قلت تأمين يفعله لا يخلق فوالله اقرأت من الخاسة اللعنة اجهان الزخرية قال له الله يفعله لا يشاء كجالكي في امالك الله يخلقنا يا شاك لان من الواسع الدنيا ايه كجال يجي قادر الخطأ بتاعتش هاد على هير المهنوث السبيعي قال يخلق من حق الله يعني يخلقنا يا شاك بان شاء من القتل وهنا الدكالية ما هو موجود هايك كليس خلاحة اللي حيجيونه انو ابو اللي في اصلاح عملية التهنية الراحية ما ديش في دونس في الدافر كان حيث اللي ديني فمن هنا كانت جثة القرآن في التعليم في ذكري الله يسعى ما يشاء في عيسى الله يرحبه ما يشاء لو كان القرآن تعليف محمد سأل بعد يؤمن يراعي هذه الخوافق وهذه النطائق وهذه الزقة المتلاحية لا الله. الله لا يقض على هذا إلا الله, إلا الله. طيب الاجتماع هنا قبل ما انتبنا سيدا ومريم ثم خانت على كل حال ان رسيب عليهم الحديث كانوا لمن رجال كثير ولم يتمن من النساء إلا مريم بنت عمران وخبيدا من خويل بنت محمد وعاسع بنت نزاح امرأ سرعون وفق عائشة على النساء ثلاثة ثلاثة على سائر الطعام كل ما كانت خانت مريم لا هي فيها النار بقرأون بنت مضاحن وعائشة المجيل اللي خالي كمال المثلة من الحرية جاملا يا رزال كثير ولم يكمل من نساء كل جيل مساحب الله قاموا واحدة تارية ان ربنا المجيل يخبر زكريك على ابن يحيى قال لي واشيكا بيحى وسبك ابن من الله يا سيدا وحقورا والنبيئة من الحرية اتعجب وقال ربنا انا اتعلم وقال لي رب اتعلي اي يعلي اين شد التنهيط قال لي ادعلي علامه علي اين اتعلم اتعلم صغير ولكا الوراء ينو جبتها في التعليق قال وربنا قال لي تفض حيان من اتعك القاسر ويبا لك اوك قلت ايدي علامة يعني انت شكت كلمة شكت شكت انت قلت يحيا اسمنا انت تفضل من على دريقه على كل حال, حال على كلامه من آيات تجعلنا تكلم الناس ثلاثة ايام من كل رمض ثلاثة ايام في من خلص وسلحه عشان تنورة وقتهت الوعد ما يجيها تفضل وتفضل الشعلام لا تفضل وما تقال لا اذا كان زمان اللي يحب يتخرجوا لله ويشيبه ومن قاوه منهم تنعني سلام من عملتها قالوا لربنا بسيط ناريون ونبدأ عليها بعض لعيسى جوهة عليها السلام قال له اذا شفت حد اللي غادر بيعطرد عليك وبيعيب عليك فإن طوايبنا من البشر احجا فقولوا إني دارت والرحمن صوما يعني انتكر عن الكلام مش هلد قبل لبع الحد دمروا الكلام اللي اردت عنه ولم اجلم اليوم ايتيك فقولوا جمان يسيهم ويجمعوا مع السلام عن الطعام السلام عن السلام فبكارية ان يطرح بالبشرة ربنا يا رب انا عايز اطفع ابتدا واني اعمل لك اعجب واني اجيل خلل انت بكير جفن هلو العلامة انك انت السن ثلاثة ويوان عن الكلام ده من جائز بكريان حط لك مثالك ودي اجاز كجاز من المثال ينطلق في نوع من الكلام يوقف في كان حاجة غريب فبكارية اذا اراد ان يأكل ان ادار سؤل عذاك انا ربما تدع اشارة الخابة بالمسبحة لعنه هنه هاته المشكلة كله في النبط كله ما ينجيش اذا ارد انه لا اله اجل الله يطريه يوجد الله يتريم كل ما فيه ذكر الله يتريم يطلب اما اي حاجة اكله الخرب او نم يتريم اكله الله تتلم الناس ثلاثة لايار مصويا لك ناريا وقعنا ثلاثة أيام يبقى ثلاثة في عندنا ليه احنا إنا رمض همي عن إشارة وضق الربك تفيه همي وتذبح بالعاشين الإشارة العاشين يمعد الظهرون ينتماشر محده ما يقولون يبقيت العاشين الإنسان يبقى السرعة يارسل له يلنخليك بصر علىها لنه ورعكب الله بعد ربنا ننتهى النسل الزكاية عمنا نقل العشق له ربنا على مريا بجده النبي مريا العظيم نبي القضي يا مرء ان الله ستباتك وفالك مسيحين تنقات وفالك السفاكة على الكائي العالمين عالمي بمين لأنه لم تنوتي تردتي واجدتي وأرتعي مع رفعين يلاعكي تنوتي تنوتي تنوتي تنوتي تنوتي ما سألتك الماني ما سألتكال كي يأخذ ذلك القرآن كما ربنا انها يتساعي انها أرتعي مع